وصلى الرحمن الرحيم الحمد لله الله وعلى المراد الله تعالى كي لها تكون حرف بمعنى لام مما لام التعليل ولا ولا تجر أحد اشياء في السؤال عن بمعنى لماذا صراها كيما بس الهاء الما استفت هذا السكت ولما قعدت ها السكت ساكنه ولا استكنه حذفت الالف قالوا الهاء السكت ثانيها اثنيها عن المصدريه ظاهره او مقدره في الظاهرة قول الشعر فقلت كل الناس اصبحت مانحا لسانك كيما ان تغرى وتخدع هذه اهل المستلين الظاهر أي لضرارك وخديعتك قالوا المقدر نحو قيت كي تكرمني أي على أحد الوجهين على تقدير اللام قالوا على أحد الوجهين أحيان تكون ماذا أحيان تكون كي جارة كي حرف جر والفعل بعد كي الجارة منصوب بأنه مروجوبا هذه هائلة كي إما أن نقدر قبلها اللام فيكون الفعل مضارع منصوب بعيش بكي و ولام التعليل تقرر المصدر وإما أن نقول كي حرف تعليل وجر اللام غير مقدرة ماذا يكون الفعل بماذا يكون الفعل منصوب الفعل بعد كي القارة يكون منصوب بأن مضمرة وجوبا بأن مضمرة وجوبا إذن إذا قدرنا قبل كي لام فاللام هي القارة وكي حرف مصدر ونصب هي الذي ينصى الفعل قلنا لا قلنا يا فلان قال كي قلت كي تكرمني طيب قدرت اللام قال لا انت قلم قال لا لا اقدرها ولا انوها ماذا نقول في هذه الحاله كي حرف تعليل وقر وتكرم فعل مضارع منصوب بان مضمر وجوبا بعد كي الجار بعد كي الجار قال على احد الوجهين وثالثها ما المصدرية في قول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتاة كيما يضر وينفع كيما يضر وينفع أي لضرره ونوعه والبيت هذا من أشعار من؟ من أشعار اذا إذا أنت لم تنفع فضر يا أخي لا إذا أنت لم تنفع فاقتنب اجعل غيرك ينفع هذا اذا هو ما يريد هذا فياخص <تصفيق> <moved> الافعال لو كان يريد هذا كان خير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا احسن البعد احسن ان يبتعد نعم قال اذا انت لم تفع فضله فانما يرج الفتاه كيما يضره وينفعه قال وذهب الكوفيون الى ان كي لا تكون جاره قال ولا حجه يقولهم قولهم كيمه لأن ما لان م ليست مخفوضه وإنما هي منصوبه على المصدر اي كي تفعل ماذا ورد بانه دعوه لا دليل عليها الزم عليها تقديرات بدون دليل وبانه يلزم منه تقديم الفعل على ما الاستفهاميه وحذف ألفها بعد غير حرف الجر كلها لوازم وحذف معمول الحرف الناصب للفعل ونص ونص, ونص على ان حذف معمول نواصب الفعل لا يجوز لا ووقع في سائل البخاري في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظره فيذهب كيما فيعود وظهره طبقا واحده اراد فيذهب كي معش اسجد كي معش كده قال وذهب بعض النحويين الى ان ما في قوله كي ما يضر وينفعك افاد كي عن العمل الثاني ان تكون حرفا مصدريا بمعنى ان ويلزم اقترانها باللام لفظا او تقديرا الاول كي القاره تكون حرف جر والثانية ان تكون حرف مصدريا بمعنى ان يلزم اقترانها باللام يعني باللام, باللام الفدى التعليل لفظا أو تقديرا فإذا قلت جئت لكي تكرمني فكي هنا ناصب للفعل بنفسها لأن دخول اللام عليها يعين أن تكون مصدرية ناصبة بنفسها وإذا قلت جئت تكرمني احتملت ان تكون مصدريه ناصبه بنفسها وان تكون عن هو ان بعدها مقدره ولا يحتمل ان تكون مصدريه ناصبه بنفسها طيب او ان ان بعدها او اذا هذه ليست واو وانما او او ان ان بعدها مقدرة قال وهي ناصبة وهي ناصبة أي أنا المقدرة وهي ناصبة أي أنا المقدرة قال تنبيهن نقل بعضهم في كي ثلاثة مذاهب قال أحد ان حرف جر دائما قال وهو مذهب الأخفش وثانيها أنها ناصبة للفعل قال وثانيها أنها ناصبة للفعل دائما وهو مذهب الكوفيين جعلوها أيش حرف إيش حرف نصب دائما قال وثالثا أن تكون حرف جر تاره وناصبة للفعل تارة وهو الصحيح على قواعد وشروط قال وعلى هذا فلها ثلاث أحوال حال يتعين فيها أن تكون جارة وذلك إذا دخلت على مال استفهمية والمصدرية أو على المصدرية كما تقدم إلا أن ندخلها على أن نادر او يتعين أن تكون قارة أيضا في ناحق الشعر كادوا بنصر تميم كي ليلحقهم فيه فقد بلغوا الأمر الذي كادوا قال ولا يكون شاقه سوى الشيطان الطرماح قال ولا يجوز أن تكون كيل لاصبه في هذا البيت لفصل اللام بينها وبين الفعل ولا زائده لان كيل لم يثبت زيادتها لم يثبت زيادتها في غير هذا الموضع فهي تعين أن تكون جاره واللام تاكيد لها كي جاره واللام تاكيد لها كيل ليلحقهم قال وان مضمره بعد اللام هذا الحال الأول طيب هذا الحال الأول تكتب عليه واحد قال وحالة نتعين فيها اكتب عليه اثنين وحال نتعين فيها أن تكون ناصبة الفعل وذلك إذا دخلت عليها اللام كما سبق وحال نقلس فيها الأمران كم تكتب عليها ثلاثة من اجل المذاكرة إذا أردت أن تذاكر عليك الاتقان. قالوا حلا أنجز في الأمران وهو ما عدا ذلك وإذا دخلت عليها اللام وليها أن يقول الشاعر أردت أردت لكيما أن تطير بقربتي تركها شنم ببهذاء بالقاعي ففيه احتمال قال ابن مالك وتترجح مرادفة اللام ما تترجح مرادفة اللام على مرادفة أن تكون ترادف اللام القار قال الثالث أن تكون الثالث من ماذا الثالث الآن الواحد جر كي الجر حرف جر والثاني كي الناصبة والثالث أن تكون بمعنى كيفه هذا المعاني العامه لكي المعاني العامه لكي ثلاثة كي حرف جر كي ناصبة كي مختصرة من كيفه ب ب ب بحذف الفاء كي مختصرة من كيفه بحذف الفاء ولا تأهند تكون بمعنى كيفه وهذه وهذه سمن يرتفع الفعل بعدها كما ارتفع بعد كيف لأنها محذوفه منها بقطع الفاء كقول الشاعر كيف تقنحون إلى سلم وما ثئرت قتلكم ولضل هايقاء تضطرموا يقول ما زالت الحرب قائمة وما زالت الأمور مستعرة وكيف تميلون إلى الصلح والحرب على قدم وساق أراد كيف تقنحون كيف تميلون جناحا لا ماله؟ فحذف الفاء والله سبحانه اعلم هذا هو حرف ماذا حرف ك وغدا ناخذ حرف لم وهذه كي حرف رقم كم من الحروف قد هذه أربعة عشر وكم خمسة عشر وكي شتة عشر ما شاء الله يعتبر أخذنا يعني أكثر من الثلث. الحروف الثنائية كم هي الحروف الثنائية ثلاثة وثلاثون نحن أخذنا ماذا يعني شتة عشر قريب النشر إن شاء الله إله نفسكم خيرا والحمد لله رب العظيم صحا الذي صورها صورها لأخوة أمس وقلنا لهم يا